وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليسني اتقلت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليسني لم أستخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان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 كذلك لنهبس به فؤادك ورسلناه ترتي